فلياتنا ب آ ي ه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون

م و ن و ا خ ا ل د ي ن ثم ص د ق ن ا ه م ا ل و ع د ف أ ج ي ن ا ه م و م ن ن ش ا ل ا س ر ف ي ن ل ق د أنزلنا

إ ل ي ك م كتابا ف ي ه ذكركم أ ف ل ا ت ع ق ل و ن وكم ق ص ن ا من ق ر ي للعلوم الاسلاميه

ح اسماء ن الله تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم و م س ا ك ك ن م ل ع ل ك م ح س أ ل و ن قالوا يا ويلنا

ف م ا زالت تلك د ع و ه م حتى ج ع ل ن ا ه م ح ص ي د ا خامدين خ وما ل ق ن ا ا ل س م ا و ا ل أ ر ض و م ا بينهما ل ا ع ب ي ن ل و أ ر د ن ا أن نتخذ ل ه و لت

ما ت خ ذ ن ا ه من لدنا إ ن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون

الأرض ه م ي ن ش ر و ن ل و كان ف ي ه م ا آ ل ه ة إ ل ا ا ل ل ل ه ف س ب ت ا فسبحان ا للعلوم ه رب ا ل ا يصفون ل ا ي س أ ل م ا يفعل و ه م ي س أ ل و ن

ومن يقل منهم اني إ ل ه من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ا ف إ ن مت فهم الخالدون

ل اهذا إلا غزؤا أ الذي يذكر الهتكم, آلهتكم وان بذكر الرحمن هم كافرون قلق الإنسان من عجل من

س أ ر ي ك م اياتي فلا ت س ت ع ج ل و ن ويقولون مت ى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن و د و ه ه م

بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا

يستهزئون قل من ي ك ل و كن بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أ م لهم آ ل ه ة تمنعهم

لا ي س ت ط ي ع و ن نصر ن أ ف س ه م و ل ا ه م م ا ل ص ح ب و ن ب ل ر ح ي م لا و س ب ا ي ه م حتى ط ا ل ع ل ي ه م ا ل ع ا هم منا يصحبون بل

أطرافها أفهم ا ل غ انما ل ب و قل إ ن أ ن ذ ر ك م بالوحي ولا يسمع ا ل ص م الدعاء إ ذ ا ما ينذرون ولئن مستهم ن ف ح ة من ا ل غ ي

ل ي ق ونضع ل يا ويلنا ظالمين إنا كنا و ن الموازين القسط ليوم ا ل ق ي ا م ة فلا تظلم نفسهم شيئا و إ ن كان مثقال ح ب ة من خردل أ ت ي ن ا بها

وكفي بنا حاسبين ولقد اتينا موسى و ن ا ر و ن الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من ا ل س ا ع ة مشفقون

قال ل أ ب ي ه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين قال لقد كنت

في ضلال مبين ضلال قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين

وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم إ ل ي ه يرجعون قالوا من

فسلوهم إن ك ا ن ينطقون ن و فرجعوا ا ف إلى أ س ه م ف ق ا ل و ا إنكم أنتم ا ل ظ ا ل م ثم و ن ن و ا ع ل ى ر ؤ و س ه م علمت ما لقد ن ا

ا تعبدون من دون الله م اف لا ي ن ع ك م شيئا و لكم ا ي ض ر أ ف لكم ولما تعبدون من دون الله أ ف ل ا تعقلون ن قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إ

ب أ م ر ن ا و أ و ح ي إليهم ن ا ف ع ل ا ل خ ي ر ا ت وإقام ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ا ء للعلوم ز ا و ل ا و ل ا م ي ه

م ن القرية التي كانت ت ع م ل ا ل خ ب ا ئ إ ن ه م ك ا ن و ا قوم س و ء ف ا س ق ي ن و أ د خ ل ن ا ه في ر ح م ت ن ا إنه من ا ل ص ا ل ح ي ن ن و و ح ا نادي م ي ه

وداود وسليمان اذ يحكمان في الحوف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين تفهمنا يا سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال

م ي س ب ح ن و ا ل ط ي ر و ك ن ا ف ا ع ل ي ن و ع ل م ن ا صنعة ل ب و س ل ك ليحصنكم م من ب أ س ك م ف ه ل أنتم شاكرون و ل س ل ي م الاسلاميه ن ا ر ي

الأرض التي باركنا ف ي ه ا و ك ن ا ب ك ل ش ي ء ع ا للعلوم م ومن ي ن ا ش ي ي ا ط ن من ع ل الاسلاميه و ن وأيوب إ ذ

أني مسني اسماء ل الراحمين ض ر أرحم وأنت ت ت ج ب ن فكشفنا ا له به من ضر و ت ي الله ه ه أ ه و م ث م م ع ه الحسنى م ة ع د

موسوعه النابلسي د ي ن و للعلوم ن الاسلاميه ص ي ن و

موسوعه النابلسي ق د في للعلوم الاسلاميه ت أن لا إله إلا أنت ب ح ا ا ن إني كنت من ك ظ ل

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إ ذ نادي ربا رب لا تذرني فردا و أ ن ت خير الوارثين

فاستجبنا له ووهبنا له يحيي واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي

أحصنت ف ر ج ه ا فنفخنا فيها م ن ن ر و ح ا و ج ع ل ن الله ه ا ودناها ا ل م أمتكم أمة ي ن إن هذه و ا ح د ة و أ ن ا ربكم ب ف ع د ى

وتقطعوا امرهم بينهم كل إ ل ي ن ا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه و إ ن ا له كاتبون وحرم على ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا

م و س و ي ه النابلسي و ل ل ع ل ه م من ا ل ا س ل ئ ك ع ن ه ا م ي ن

ا م و س ر ع ه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ر ح ة ل ل ل ع ا م ن قل إ

فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادريء قريب أ م بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من

م ر ي ل ع ل ه ف ت ن النابلسي ل ل ا ل ر ح م ن ا ل م س ت ع ا ن ع ل ى م ا تصفون